غير ا ل م غ ض و ع ل ي ه م و ل النابلسي ا للعلوم الاسلاميه إذا ح ك م ت بين ن ا ل ا س ت ح ك م و ا ا ب ل ع د ل إن ه النابلسي ل ه م ع ا أيها الذين آمنوا أ ل ي ع و ا ا ل ل ه و ط ي ع و ا ا ل ر س و ل وأولي ا ل أ م ي ه ف ن ا ز ع ت موسوعه في ف شيء ر د ه الله إلى ل ا و ر ل ل إن كنتم تؤمنون ب ا و النابلسي ي و ل آ خ ر ك خير و أ ح ن ت أ و للعلوم الاسلاميه يريدون ك م و ا ا إلى ل س و ت وقد أ م ع و النابلسي ي ك و ه ويريد ا ط ا ن أن ي ض للعلوم الاسلاميه اسماء الله وإلى الحسنى رأيت ا ل م ن ن ا ف ق ي ي ص د و ن ع ن ك ص د و د ا فكيف إ ذ ا أ ص ا ب ت ه م م ص ي ب ة ل ل ا ل و م ج ا ء و ك ي ح ل ف و ن ب ا ل ل ه إن ا إلا إ ح س ا ن و ت و ف ع ه النابلسي ذ ي للعلوم ب ه و ا ل لهم في أ ن ف س ه م ق و ل ا بنيغا م ي ه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 ولو أ ن ه موسوعه ف ع ل ا ما النابلسي ك للعلوم الاسلاميه و ي ن ه م ا موسوعه يطع النابلسي للعلوم ه ي ه م الاسلاميه م 「今日は私の手を借りてくれました」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 ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أ و يغلب فسوف نؤتيه أ ج ر ا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون, الذين يقولون ربنا أخرجنا م و س م ع ه ه النابلسي للعلوم ن ا د ن نصيرا الاسلاميه والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أ و ل ي ا ء الشيطان إ ن كيد الشيطان كان ضعيفا